محسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل لدينا أخ يريد أن يعتمر عن أبيه بعد حجه فما ينبغي له وهل يجب عليه الخروج إلى الميقات هذه العمره التي تفعل بعد الحج وربما تكرر بعد الحج عمرة عن الأب وعمرة عن الأم وعمرة عن الأخ وهكذا هذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والذي ينصح به هذا السائل أن يجعل حجته هذه لنفسه وإن شاء أن يجعلها تمتعا افضل فيهل من الميقات بعمرة ويتحلل منها ثم في الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فيكون بذلك متمتعا وإن كان سبق أن أدى العمره في حياته له أن يجعل هذه العمره عن والده والحج عن نفسه وأما العمر التي تكرر بعد الحج فهذه ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم يسأل عن حكم السندات وهل يجوز شراؤها من الآن سندات الهدي هذه السندات هي بمثابة التوكيل توكل هؤلاء ينوبون عنك بشراء الهدي وذبحه واعطائه المحتاجين يوم النحر وأيام التشريق، فهؤلاء ينوبون عنك في ذلك، فهم بمثابة الوكلاء عن الحجاج في هذا العمل، ومن المعلوم ولا سيما مع شدة الزحام، لا يتمكن كل حاج أن يباشر شراء الدبيحة بنفسه وذبحها والأكل منها واطعام الفقراء ونحو ذلك، لا يتمكن من ذلك. فالحاصل أن توكيل هؤلاء ولو فعلت ذلك من وقت مبكر ودفعت لهم قيمة الهدي وأعطوك سندا بذلك فإنهم ينوبون عنك ويكونون وكلا عنك بهذا الذبح لكن ينبه في هذا المقام أن لا يتعامل إلا مع جهة معتمدة إلا مع جهة معتمدة لأن بعض الناس ربما يكون من المرتزقة ولا, ولا, ولا يبالي ولا يكون عنده ذمة قد يجعل معه بعض السندات ويمر على بعض الحجاج في مساكنهم ويعرض عليهم أن ي ينوب عنهم ويعطيهم سندات ولا يكون صادقا في هذا العمل لا يكونوا صادقا في هذا العمل وثبت فعلا وجود مثل هذه الحالات أن بعضهم لا ليس عنده ذبائح اصلا وإنما يطبع سندات ويمر على بعض الحجاج ويغرهم يقول السندات غالية وأنا رخيصة عندي ويجعلها لهم بالسعر الرخيص جدا فمن باب رغبة الحاج في أخذ الشيء الرخيص يعطيه المال ولا يذبح حتى ان أحد الأشخاص مرة كان يسأل عن أنه, أنه كان يفعل هذا الأمر ويستفتي ماذا يصنع تاب ويريد أن يستفتي ماذا يصنع. لن يجمع أموال بهذه الطريقة من الحجاج ولا يكلفه تحصيل هذه الأموال إلا طباعة سندات وهمية يخدع بها الحجاج فهذه قد توجد قد توجد فالحاصل أن لا يدفع الأموال لأي أحد وإنما يدفع لي الجهات المعتمدة المؤتمنة ويا ينوبون عنه. في ذبح هذه نعم احصى عليكم يقول ما حكم الصلاه بمسجد فيه قبر ومن رد على الذين يحتجون بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحجه في الباب احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشه رضي الله عنها يحذر مما صنعوا فالصلاه في مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح لهذا الحديث لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومن يحتج بهذا الامر في ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم لم يدفن في المسجد لم يدفن في المسجد وانما دفن في حجرة عائشة وحجره عائشه هي المكان الذي مات فيه والانبياء يدفنون حيث ماتوا كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فدفن حيث مات مات في حجرة عائشة وحجرة عائشة ليست من المسجد خارج المسجد كانت تحيظ عائشة فيها وكان يجامعها فيها ليست من المسجد ولما كان في معتكفه ولحجرته حجرة عائشة نافذة مطلة على المسجد كان يخرج رأسه وترجل له رأسه وهو وهو معتكف عليه الصلاة والسلام فالحجرات خارج المسجد وليست داخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد ولم يدفن في المسجد دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحاصل أن الحجة في هذا الباب في قول النبي في آخر حياته قبل أن يموت بلحظات لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور مساجد والمسجد النبوي بعد مضي قرن الصحابة رضي الله عنهم حصل له توسع من جهة الشرق حصل له توسع من جهه الشرق لكن الحجرات احيطت بجدر ثلاثه جدار من وراء جدار فصلت بهذه هذه الجدر عن المسجد بحجرات أو بجدر محيطه ب بهذه الحجرات محيطه بهذه الحجرات أو المكان الذي دفن فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والله حما قبر النبي حما قبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجدر الثلاثه التي بنيت حماية لقبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من إجابة الله لدعوة نبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد نعم حصل عليكم يقول رجل يضحي يوم النحر عن أبيه الذي قد مات فهل فيه بأس الأضحيح عن الضحية عن الميت هذه محل خلاف بين أهل العلم منهم من يرخص فيها ومنهم من يمنعها وعلى كل حال يعني الصدقة إذا ذبح صدقة عن عن والده يرجو بذلك أن يصل ثوابها إلى إلى والده فإنها إن شاء الله من الصدقات المقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليكم يقول هل الأعمال, التي هل الأعمال تضاعف أجورها في المسجد النبوي أم أنها تقتصر على الصلاة فقط التضعيف بألف إنما هو في الصلاة فرضها ونفلها لقوله عليه الصلاة والسلام صلاه في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهذا التضعيف بألف صلاة إنما هو في الصلاة دون غيرها من الأعمال نعم لا يقال إن الصدقة في المسجد بألف ونحو ذلك من الأعمال لا يقال إنها بألف إنما الذي ورد أنه بألف هو الصلاة فرضها ونفلها نعم حسناً عليكم يسأل متى يرمي من نفر من منا ب... من نفر إلى منا بعد منتصف الليل هل ينتظر شروق الشمس أم له أن يرمي له أن يرمي له أن يرمي قبل الشروق له أن يرمي قبل الشروق قبل أن تصل إليه العداد الكثيرة من الحجاج لأن هذا من التخفيف انصرافه من المزلفة بعد منتصف الليل تخفيف عليه وأيضا رميه قبل الشروق وفي آخر الليل هذا كله من التخفيف عليه نعم. الله عليكم يقول مرة الجمرات غير مرتبة هل عليه شيء؟ نعم لا بد يؤتى بها مرتبة والمراد بالترتيب أي رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة أما يوم النحر فلا يرمى فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. أما أيام التشريق الثلاثة فإنه ترمى فيه ثلاث جمرات الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة فمن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى جاء بها معكوسة فلا يصح العمل لقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسيككم ولقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد فعليه أن يرميها أن يرميها مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة نعم الله عليكم يقول ماذا يفعل الإنسان إذا دخل في هذا المسجد في عند الروضة أو عند قبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هذا المسجد يفعل فيه ما يفعل في سائر المساجد من العبادة والذكر وقراءة القرآن وملزمة حلق العلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة والروضة هي أفضل بقعة في المسجد فإن تيسر له أن يصلي فيها صلى أن يصلي فيها صلى والصلاه النافلة لها فضل في الروضة أما الفريضة فإنها في الصف الأول أفضل من الروضة الفريدة في بالصف الأول وهو خارج الروضة أفضل من الصف أفضل من الروضة. فعلى كل حال أنت يسر له أن يصلي صلى في الروضة وإن كان الزحام شديد أن يصلي في أي مكان وينزم المسجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة وينشغل بقراءة القرآن والذكر وحضور حلق العلم. وأما ما يتعلق بالقبر فإنه يسرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للسلام عليه وعلى صاحبه صلاة الله وسلامه عليه قد كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبته وينصرف فيلقي السلام وينصرف لا يمكث ولا يطيل الوقوف ولا يرفع صوته وايضا لا يكرر لا يكرر لا يتخذ القبر عيدا مثل بعض الناس يقول كل بعد صلاة أو كل يوم بعد العشاء أو نحو ذلك هذا كله من التكرار الذي هو اتخاذ القبر عيداً وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نعم حصل الله يقول هل يجوز أن ألبس الإحرام من الفندق ثم أنوي من الميقات؟ لك ذلك أن تلبس إحرامك وأن تغتسل وتتهي من الفندق والنية لا بد أن تكون من الميقات النية وهي نية الدخول في النسك لا بد أن تكون من الميقات أما اللبس لبس الإحرام والارتسل الأمر في ذلك واسع سواء فعلت ذلك في سكنك او فعلته في الميقات الأمر في ذلك واسعنا حسن الله ليكم يقول المتعجل في يومين هل يرمي جمار اليوم الثالث مع الثاني أم يكتفي بالرمي في اليوم الأول والثاني لا يكتفي بالرمي في اليوم الأول والثاني وإذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث والتعجل التعجل التعجل أمر أباحه الله عز وجل العباده كما في الآية الكريمة التي مرت معنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إلا أن التأخر أفضل لأن فيه زيادة عمل وفيه موافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلوات الله وسلامه عليه تأخر وإن تعجل فلا إثم عليه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 زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره علانية وسره اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين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 ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا